وكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرد عليهم أثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأفسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسون جههم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علم تثبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 لها رأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية لها رمبا صرة لتبتغو فضلا من ربكم لتبتغو فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فأصلناه تفصيلاً وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه من شوراً اقرأ كتابك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 تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله أكبر الله